I ngo اقرا باسم ربك الذي خلق خله قول كلا ان الانسان ما يطغى اراهم ثم ان لدى ربك كمجعا لا لا ان لم ينتهي لا نستبع او بنصير نصيرك فليدعونا I did.